السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل لهم يضلل فلا هادي له شدوا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار مما بعد لكن إن شاء الله يتيسر أما طيب هذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث والعشرين من كتب هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا ومتقبلا عنده من ملقيه ومن سامعه ومن من بلغه حيثما كان وضمن دورته التكميليه الثالثة ألا هو كتاب قطر الندى وبل الصدى الشيخ ابن هشام انصاري رحمة الله علينا وعليه وقد كنا في الدرس الماضي خلاصة ما مررنا عليه تعريف الكلمة انها قول مفرد وتقسيمها انها اسم وفعل وحرف وعلامات الاسم ذكر منها ال والتنوين والحديث عنه وذكر أن الاسم منهما هو معرب وهو الأصل فيه ومنهما هو مبني وذكرنا أن الـ الـ هذه الـ الأقسام الثلاثة الاسم الأصل فيه الإعراب أو البناء الإعراب طيب والحرف البناء والفعل فيه تفصيل الأصل فيه البناء ولا الإعراب البناء لأنه هو الأكثر فأما الماضي مبني اتفاقا والأمر على المرجح كذلك مبني وأما المعرب فهو العشف المضارع فتلخص لنا أن جميع أنواع الكلمات المعربة إلا الاسم وما ضارعه من الأفعال مضارع سمي مضارعا لأنه مشابه للاسم مشابه للاسم في الحركات والسكنات وفي أوجه يعني بينهما تشابهان فيها فالمعرب هو قال ما يتغير أواخره وبعض قال الأدق أن يقال أحوال أواخري لأن الآخر لا يتغير إنما حاله والذي تغير فإذا قلت زيد زيد, زيد زيدا الدال هي الدال هي الآخر وإنما حالها هو الذي تغير يتغير هذه هي. هذا التغير قيل التغير هذا هو الإعراب وقيل الأثر الذي يظهر هو اللي هو مثلا النصب والرفع والجر والخفض والجزم وهو ما يتغير أواخره بسبب العوامل الداخلة عليه فإذا كان فاعلا مثلا يكون مرفوعا وإذا كان مفعولا به يكون منصوبا وإذا دخل عليه حرف جر مثلا جر أو حرف جزم جزم هذا الذي يتغير هو المعرب بخلاف المبني وهو الذي يلزم آخره حالة واحدة لغير عامل والاعتلال وذكر أن المعرب طبعا سيأتي أنه ينقسم أربعة أقسام وهو المرفوع والمنصوب والعش والمجرور والمجزوم بينما المبني أيضا ينقسم أربعة أقسام ما هي مبني على عش على ال... هو طبعا رتب هنا ترتيبها اخلاق في الجملة على الضم والفتح والكسر والسكون وايها الاصل في البناء السكون طيب واما الفعل فهو ثلاثه اقسام ماض ومضارع وامر فاما الماضي فالاصل فيه انه ايش مبني على على الفتح واستثنى من ذلك حالتين قال مع واوي الجماعه فانه يكون ايش مبنيا على الضم ومع ضمائر الرفع المتحرك فإنه يسكن يعني لا تقول مثلا ضربته لا وإنما تقول إيش ضربت وقلنا ضمائر الرفع المتحرك ما هي تاء الفاعل ونالفاعلين وننسو تاء الفاعل تأتي مثلا ضربت ضربت, ضربت كلها هي تاء فاعل بس على حسب هل أنت متكلم أو تخاطب ذكرا أو أنثى هي اسمها تاء الفاعل ثم نا الفاعلين للمتكلم معه غيره أو المعظم نفسه حقيقة أو دعاء ونون النسوة هذه هي ضمائر رفع ليش تحركة إذا اقترن اقترنت بالفعل الماضي بني على السكون طيب وذكر بعض الأفعال المختلف فيها وأنها أفعال ماضية على الصحيح مثل نعم وبيس وعسى وليس وكذلك ذكر تكلم عن فعل الأمر وأنه علامته مركبة من أمرين ما هما دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة وو والجماعة وألف التثنية إذا كان يقبل هذه الأشياء وكذلك بعضهم يقول دلالته على الطلب مع قبوله لنون التوكيد مثلا هذا أيضا نفس الشيء لان لا يقبل هذه الأشياء لأن هم يحترزون بهذا من, إيش؟ من أسماء أفعال الامر هذه لا تقبل هذه الأشياء مثلها لما قلناها لما عند التميميين فعل امر يقولون ايش هلما يا زيد هلمي يا عائشه مثلا هلما يا زيدان ويا هنداني هلمو يا زيدون هلممنع يا هندات مثلا واما في لغه الحجازين التي جاء بها التنزيل هلما هذه على حال واحده فلا تكونوا في الامر على الوثيم وانما هي اسم فناء والامر ان لم يكن له محل فيه ايش حسن نحو صف وحيا طيب ولهذا قال إاش هلم إلينا لإخوانهم جماعة ومادما ما قال هلم إلينا قال إاش هلم إلينا هلم شهداءكم شهداءكم ماذا قطب مع جماعة ومادما قال هلم شهداءكم فصف مثلا تقول صف يا زيد صف يا هند ما تقول صف قل صف يا هند صف يا زيدان صف يا زيدون صف يا هندات هل هذا فعل امر اسم فعل امر يعني هل هو فعل امر لا لماذا يدل على الطلب او لا يدل لكنه لا يقبل هذه الضمائر ولا نون التوكيد فهذا ليس فعل امر وكذلك إذا كان يقبل هذه الأشياء لكنه لا يدل على الطلب مثل تكتبون مثلا تكتبين تكتبين هذا يقبل وهو اصلا في المخاطبه لكنه هل يدل على الطلب لا هو خبر ولهذا هذا فعل مضارع وليس فعل أمرين والأصل فيه أنه مبني على الخلاصة أنه قلنا يبنى على ما يجزم بيش مضارع فإما ان يبنى على السكون هذا هو الاصل أو يبنى على حذف النون إذا كان من أمر من أفعال الخمسة أو يبنى على حذف حرف العلة إن كان منه لكن إذا اقترن بنون التوكيد فإنه يبنى على إيش على الفتح أيضا مثلا تقول اضربن صح اضربن وقال لكم منه ألم في لغة تميم أي لا في لغة الحجازين التي جاء بها التنزيل وهاتي وتعالى انظر تعالوا تعالينا إذن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم فتعالينا أمتعكم إذن هذا فعل أمر أو لا الأمر لأنه يقبل الضمائر ويدل على طلب والمضارع يعرف بلم وما ضاهاها يعني من أدوات الجزم لفعل واحد هذه مختصة بإيش بالمضارع فتقول مثلا ايش ولما يذوق عذاب كذلك ولم أي فعل لم يلد ولم يولد هذه كلها مضارعا لم لا تدخل على الماضي ولا على الأمر فضلا عن أن تدخل على الأسماء أو الحروف لا تدخل وافتتاحه بحرف من نأيته المضارع لا يكون إلا مفتتحا بحرف من أحرف هذه قلنا الأحرف اسمه أحرف إيش؟ المضارع لا يكون المضارع إلا مبدوعا ب احدى هذه الزوائد الأربع نأيت نأتي أنيت كله واحد وهذا الحرف متى يكون مضموما ومتى يكون مفتوحا الأصل فيه والغالب هو أنه إيش؟ مفتوح إلا, إلا مع, مع الرباع إذا كان الفعل رباعي الماضي فإنه يكون إيش؟ يكون مضموما فمثلا كرم مضارعها إيش؟ يكرم أما أكرم مضارعها يكرم وأما إذا كان مثلا فعلا خماسي انطلق ينطلق وإذا كان إيش؟ كذلك سداسيا مثل استخرج فتقول إيش؟ يستخرج وهذا اذا كان مبنيا للمعلوم طبعاً. اما المبني لما لم يسمى فاعله الذي يسميه الناس مبني المجهول فهذا شيء اخر ان هذا دائما اوله ايش مضمون شيء اخر ان يقال ويضرب ويكرم ويستخرج هذا شيء اخر نحن نتكلم عن مبني للفاعل الذي هو على اصله طيب لكن يستثنى من ذلك من أنه معرب طبعا هو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فان دخل عليه ناصب نصبه وإن دخل عليه جازم جزما كما سياتي ان شاء الله ويستثنى من ذلك حالات يبنى فيها وهي مع إيش؟ مع نوني التوكيد والنسوة فمعنون التوكيد يبنى على ايش الفتح ومع نون النسوه على السكون وليضربنا مثلا يصلينا، يتربصنا بأنفسين يتربصنا والوالدات يرضعنا سيرضع صح, صح لكنها سكنت بسبب اتصالها ويشترط في نون التوكيد أن تكون مباشرة ولا يكون هناك إش ولا يكون هناك فاصل لا لفظي مثل لا تتبعاني ذن لينبذن هذا مباشر ولهذا بنية على فتح أما لا تتبعاني هذا ليس مباشرا فهو معرب وليس إش مبنيا معرب بحذف النون لأنه من أفعال الخمسة ولا هذه جازمة ناهية طيب وأيضا هناك فواصل تكون تقديرية بمعنى يكون في حرف وقلنا هذا محصور في الأفعال الخمسة دائم دارت الفاصل ما هو الفاصل؟ الفاصل إما ان يكون ألف التثنية أو الجماعه الجماعة أو يا المخاطبة بعبارة أخرى هو الافعال الخمسة أفعال الخمسة لأنه يكون في ضمير فاصل بين نون التوكيد وبين الفعل ما يباشره سواء بقي هذا الضمير أو حذف بقي مثل ولا تتبعان الألف هذه ألف التثنية تعود إلى موسى وهارون مذكورة ولا محذوفة مو مذكوره موجود لكن مثلا مثل قولي ولا يصدنك هذه الضمة من وين جاءت لأنه كان في واو أصلا إيش ولا يصدوننك مثلا ثم حذفت إيش أصلا يصدونك ثم حذفت هذه الننم على الجاز... الجاز... الناهية هذه جازمة وصارت إيش يصدونك فاجتمع ساكنان وعندنا قاعدة اجتمع ساكنان أحدهما ساكن فهو أولى بالحذف نحذفه وتبقى تضم قبله دليلا عليه ولهذا دائما في القرآن مثلا لاحظ أحيانا ليقولن ليقولن ليقولن هذا ليش إذا كان الفعل يقول عادي فيبنى على الفتح لأنه ما في فاصل ولهذا نقول إيش يقولن وإذا كان يقولن معنى إيش معنى أن أصله فيه ايش محذوف تمام وأما الحرف فأما علامته فعدمية ليس له علامة حرف ما ليس له علامة فقس على قول تكن علما يعني إذا ما صلحت معه علامات الاسم ولا الفعل فهو ايش هو حرف وهو ثلاثة أقسام منه مشترك يدخل على الأسماء والأفعال ومنه مختص بالأسماء ومنه مختص بالأفعال تمام ثم ذكر بعض الكلمات المختلفة في حرفيتها واسميتها مهما وعذما و ما ولما الرابطه وجميع الحروف إيش؟ مبنية مبنية ولا محل لها من العرب اكتب جنب مبنية ولا محل لها من الاعراب هذه قاعدة في الحرف حيثما وجدت حرفا فعندك أمران أول أنه مبني والثاني أنه إيش؟ لا محل له في مبنيات لكن لا محل من العرب مثلا كلمة هذا هذه مبنية لكن لا محل من العرب تقول جاء هذا ورأيت هذا ومرت بهذا فتقول هذا مبني على السكون في محل مثلا رفع فاعل في محل نصب مفعول به في محل جر بحرف الجر مثلا وسنتكلم ان شاء الله عن الإعراب المحلي ومعناه قال والكلام لفظ مفيد يعني ومفيد هذه تستلزم أن يكون مركبا لأنه المقصود مفيد فائدة يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث لا يبقى سامع متشوّفا لشيء آخر يعني بقية الكلام ينتظره واللفظ هو الصوت ليش؟ مشتمل على بعض الأحرف الهجائيه الهجائية التي أولها إيش؟ الهمزة ولا الالف؟ في فرق؟ همزة احسن ما هو الفرق بين همزة والالف؟ في فرق ولا يقولون كثير من المتقدمين كانوا يعدون الحروف تسعة وعشرين لأنه في فرق بين الهمزة ليش؟ والالف يعدون هذه تذكرون اللام ألف هذه التي كانوا يقولونها قديما اقول لك لام ألف. ها هاء واو ها انت استاذ لغه عربيه ساعتين اللام ألف هذه بعد حرف ايش ما ادري فهذه اللام ألف هي اللام ذكرت اصلا من قبل وانما يقصدون بها الالف الايش الماديه لكن الالف الماديه لا يمكن ان ينطق بها الا اذا جاء بحرف ايش قبله فلهذا يذكرون قيل ان هذا يعني مذهب اكثر علماء المتقدمين يقولون حروف 9 وايش وعشرونة. حرفا لأن الألف غير الهمزة الأولى هي الهمزة والالف هذه تأتي بعد ذلك نحن طيب سواء كان تحقيقا أو تقديرا تحقيقا واضحا مثلا زيد هذا متكون من حروف تحقيقا تقديرا مثل إيش قلنا مثل آه؟ قامة نعم يعني أنه ضمير إيش مستتر الضمير مستتر نقول ضمير مستتر تقديره هو هذا الكلام معناه أنه ليس هو هو يعني ليس عباره عن هو هذه ها هو ولا وإنما نحن تقريبا للأذهان هو أصلا ليس هو يعني قام هذه هل فيها كلمة هو داخل لا ما فيها وإنما هو شيء معنوي ليس له لغ لكن تقريبا عشان نفهم نقول إيش تقديره هو يعني يشبه كلمة هو ليس مقصود أنه هو نفسه موجود داخل كلمة إيش قام طيب إذن أقل ائتلاف الكلام على الصحيح إيش؟ اسمان او اسم وحرف أو اسم وفعل فقط في حالة أن يكون ايش او فعل واسم مثل أن يكون مبتدا وخبرا أو فعلا وفاعل أو نائب فاعل مثلا زيد قائم قام زيد اكرم زيد هذا اقل ما اما ما قالوا انه ممكن يكون من نداء مثلا وحرف واسم في النداء فهذا لم يسلم لأن يا نائب مقام أدعو وكذلك من قال إنه وقد ذكرنا هذا في شرحنا على نظم الورقات وكذلك من قال إنه لم يقم مثلا حرف فاء فهذا غير صحيح لأن لم يقم فيها ضمير ايش مستتر فتكون ثلاث كلمات ليست ايش تقديره ثم قال رحمه الله تعالى فصل أنواع الاعراب أربعة رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم نحو بزيد وجزم نحو لم يقم هذه أقسم الاعراب الأربعة رفع وهو يقول مثلا تغيير مخصوص علامته ليش الضم أو ما ناب عن أثر يعني معين للإعراب وهو إعراب العمد العمد. ما معنى العمد يعني الكلمات التي هي أركان في الاسناد لا يستغنى عنها مثل ايش المبتدا نحن قلنا قبل قليل ما هي العمد التي لا يتكون كلام من غيرها المبتدا والخبر لأن قلنا من اسمين صح المبتدا مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض ولا مجزوم مرفوع والخبر مرفوع والفاعل مرفوع ونائب الفاعل مرفوع فهو اعراب العمد التي لا يستغنى عن وإذا نظرت مثلا إلى خبر إنا أو اسم كان هو اصلا في الأصل مبتدى وخبر هو فهو عراب العمد ولهذا الرفع يقال يعني فيه إشارة إلى الشرف والأهمية ولهذا هو عراب العمد وأما النصب فهو اعراب الفضل فضلات مثل الحال والتمييز هذه أشياء لو حذفت تستقيم الجمله وما تستقيم تستقيم ما هو لازم ان تذكر كذلك الجار إذا رفع ونصب أيضا تغيير مخصوص مع علامته الفتحة أو ما نابع عنه جر مخصوص طبعا على خلاف في تعريف الاعراب هل هو الأثر أو هو التغيير والجر علامته ايش تغيير مخصوص علامته الكسرة او ما نابع عنه والجزم تغيير مخصوص علامته حذف الحركة أو ما نابع عنه طيب الرفع والنصب مشتركان بين الإيش الأسماء والأفعال ولما نقول افعال هو قال في اسم وفعل وأطلق لكن في الحقيقة الفعل هذا يريد به المضارع لان قلنا لا يعرب من الأفعال إلا المضارع إذا الرفع والنصب يدخلان الأسماء فتقول مثلا يقوم زيد مثل ما قال هنا زيد هذا اسمه مرفوع يقوم هذا فعل وهو مرفوع طيب إن زيدا لن يقوم زيدا هذا اسمه هو منصوب ويقوم هذا فعل وهو منصوب إذا الرفع والنصب يدخلان مشتركان بين الأسماء والأفعال بينما الآخران مختصان فالجر مختص بيش أو تختص به الأسماء في مقابلة أن الجزم تختص به ليش الأفعال <تصفيق> الرفع والنصب جعل الإعرابة لسمين وفعل نحو لن أهب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم ولهذا قال لك وجر في اسم فقط يعني دون الفعل نحو بزيد وجزم نحو جزم في الفعل يعني فقط ما أدري لماذا ما أصلا ما من الكره في كل النسخ في الفعل فقط يعني نحو لم يقم فيرفع نعم قالك لك الاعراب له علامات أصلية ما هي العلامات أصلية ذكرناها الآن ما هي الضمة الضمة علامة الضمه الضمة والفتحة وإيش؟ والكسرة والسكون هناك هي نفس أقسام البناء واما هنا هي علامات العراب العراب ما هو؟ ليس الفتحة والضم العراب هو الرفع والنصب والخفض الذي هو الجر الكوفيون يقولون الخفض والبصريون يقولون إيش؟ الجر هو نفسه والجزم هو إيش؟ علامته هو السكون هذه العلامات هي الأصول وينوب عنها أشياء. تمام في الآجرمية سبقت تفصيلا هنا هو اختصرها لك في طريقة يختصرونها يقول لك كل هذه الكلمات ارفعها بضمة وانصبها وانصبها بإيش بفتحة وجرها بكسرة أي من ينجر منها طبعا وهي الإيش أسماء واجزمها بسكون أي ما ينجزم منها وهو الأفعال المضارع اجزمها بالسكون إلا سبعه ابواب خرجت عن ذلك اما كليا او جزئيا ولو خرجت في شيء واحد تمام كل الكلمات ترفع بالضمه وتنصب فتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون ما يجزم ويخفض منها الا سبعه ابواب نعدها الان طيب ضع رقم واحد إلا سبعة أبواب ما هو الباب الأول إلا الأسماء الستة هذا كذا منصوب على الاستثناء وكل ما سيأتي منصوب مثله إلا الأسماء الستة ضع عليه رقم واحد هذا الباب الأول وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه ذو هذه الأسماء الخمسة عند بعضهم والستة عند بعضهم لأن هن هذا سيأتي أنه الأفصح لا فيه لغات الأفصح لا يعامل مثل الخمسة لكن سمع أنه عمل مثل الخمسة فصارت ستة بهذا الاعتبار اعتبار أن كلمة هن هذه التي سيأتي الكلام عليها تعامل معاملة الأسماء الخمس طيب هذه الأسماء تعرب بحروف من جنس الحركات الأصلية ولعل هذا السبب الذي جعله يبدأ بها قبل غيره الضمة لو مددتها ماذا تصير واو والفتحة ألفا والكسره يعني هكذا اعراب الاسماء الست فترفع بالواو بدلا عن نيابه عن الضمة وبالألف نيابه عن الفتحه وبالايش ياء نيابه عن الكسرة مثلا وابونا شيخ ايش كبير إن ابانا ارجعوا الى ابيكم صح طيب وهذه الاسماء ابو وأخوه وحموها وإنما قال حموها لأن الأشهر في اللغة أن الأحماء هم أقارب زوج المرأة لاحظ قال أخوه أبوه لما ما قال حموه وإنما قال حموها لأن الأشهر في اللغة أن الأحماء أقارب زوج المرأة وأما أقارب الزوجة فالأشهر أنهم لا يسمون احماء وقد يطلق عليه محما لكن الأشهر أنهم لا يسمون احماء طيب وهنوه في لغة وفو وذو مال هذه الأسماء تعرب هذا الإعراب قالك فترفع بالو وتنصب بالألف وتجر باليا ولكن هذه الأسماء لها شروط حتى تعرب بهذا الاعراب في شروط عامة للجميع وهي أول أن تكون يعني أولا أن تكون مكبرة مفردة مكبرة كما يقولون يعني غير مصغرة بعضهم يقول ومضافة لغير المتكلم يعني ممكن نختصر الشرطين الآخرين هذا الشرط واحد فشرط أول أن تكون مفردة فإن ثنيت عربت عراب المثنى العادي الذي سياتي أو جمعت كذلك جمع عربت عراب الجمع مثلا ورفع أبويه إيش على أبويه عربت عراب المثنى عادي بالياء في هذا كما سياتي في المثنى اذا إذا كانت مثنى لا تدخل في هذا تمام وكذلك إذا كانت مجموعة قل إن كان آباؤك آباؤك تعرب بالحركات إذا كان جمع تكسير تعرب بالحركات عاد اذا لا بد أن تكون إيش ثانيا أيضا إذا صغرت فإنها تعرب بالحركات تقول هذا أبيك إذا يعني ما أدري كيف أبيك خليها أخيك طيب هذا أخيك وإيش ورأيت أخيك ومررت بيؤخية عادي وقد يكون منه اسم بي هذا قد يعني يكون من هذا وأيضا إذا كانت مضافة إذا كانت قطعة عن الإضافة مثلا وله أخ أو أخت أخ عرب بالحركات أخن أخن أخن, أخن لا بد أن يكون عشان يعرب هذا العراب لأجل أن يعرب بهذا العراب لا بد أن يكون ايش مضافة ثم هذه الإضافة لا بد أن تكون لغير ياء المتكلم أما إذا وضيفت لي المتكلم فإنها يكون معربة عرب بحركات تقديرية تقول مثلا هذا أخي مثلا رأيت أخي ومررت بأخي اعراب المضاف الى ياء المتكلم فلا تكون من هذا الباب تمام هذه شروط عامة في الجميع بعضها يشترط له شروط خاصة مثل كلمة فو هذه فوه فاه فيه لا بد أن تكون محذوفه الميم يا فم إذا كانت بالميم رب بالحركات تقول هذا فم مثلا رأيت فماً مثلا وانظر إلى فم مثلا تمام فتربي الحركة وذو مال لا بد أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر اسم جنس ظاهر يعني ليس مضمرا ويكون اسم جنس ليس وصفا مثلا يا لا تقبل إضافة هذا طيب فلا والأفصح استعمال وهننك غد قال لك لكن كلمة هذه ومثلا هذا هنوك ومثلا استرهناك ومثلا غطي على هنيك هن وهذه اختلف في معناها قيل إنها كلمة كلمة كناية عن الشيء عموما واحسب أن كلمة هناي السودانيه دي اصلها كلمه هن والله اعلم يقولون هناي بمعنى الشيء فلعلها تصغير حرف او شيء لهذه الكلمة فالهناي عندنا هو الشيء فكذلك والمهم انها عندهم وقيل انها عما يستقبح ذكره عموما هذا القول الثاني قول الثالث أن عن الفرد خاص كل قول اخص من الذي قبله قيل عن الشيء عن الشيء عموما فتقول مثلا هذا هنوك بمعنى أو هنوك بمعنى هذا شيئك وقيل عما يستقبح ذكره وقيل عن الفرج خاصة الأفصح هو في أكثر من لغة الأفصح أن استعمال أسماء الخمسة الأخرى فصيح لكن الأفصح أن تكون إيش مثل كلمة غد مثل كلمة إيش يعني أن يحذف حرفها الأخير فتقول إيش هذا هنون مثلا و مثلا ايش غطي هنن واستر على هنن مثلا هكذا هذا هو الافصح واذا قلت طبعا هذا هنك مثلا واستر على لانه لابد تكون مضافة فتقول ايش او وغطي هنك واستر على هنك وأما ويجوز هنك هنوك هنك يجوز لكن الافصح منه هو هذا بخلاف الكلمات الاخرى فالافصح فيها ان تعامل ايش ولهذا قالوا سيبويه ما عدى الله لا خمسة لان هذه الافصح فيها خلاف لكن ما دامت أنها تستعمل ولو في بعض الأحوال فلذلك جعلوا سادسا للأسماء الخمسة هذا الباب الأول الخارج عن النياب عن الأصل الباب الثاني ضع لي رقم اثنين والمثنى ممكن نرقمها السبعة ثم نرجع إليها والثالث طلق وجمع المذكر السالم ضع لي رقم ثلاثة في نفس السطر تمام ثم اقفز بضعة أسطر إلى أن قال وأولات وما جمع هذا الرابع، ضاع رقم أربعة، وأولاته وما جمع بאלف وتاء مزيدتين، هذا الرابع. ثم في السطر الذي يريه آخره وما لا ينصرف، هذا إيش؟ الخامس، ضع لي خمسة. ثم بعدها بسطرين، والأمثلة الخمسة ضع لي رقم ستة، هذا الباب السادس. ثم بعدها بسطرين أيضا. والفعل المضارع المعتل الاخر هذا الباب السابع هذه سبعه ابواب خرجت عن ايش عن الاصل ما هو الاصل الضمه في الرفع والفتحه في النصب والكسره في الخفض والسكون في الجزم طيب الآن سيفصل لنا كيف هذه الابواب خرجت عرفنا كيف خرج الباب الأول بان النابت الواو عن ضمه والالف عن الفتحه و الياع عن الكسر وما الذي ناب عن السكون هم؟ ها؟ أسمع لا تجزم انتبه هل تقل مثل قاله إيش؟ والنازعات نزعا ولا نزعن وهو أصلا قال لك لا نزعا وهو أصلا هي والنازعات غرق وبالتالي انتبه لمثل هذا طيب وجمع إذن المثنى يرفع بالالف نيابة عن إيش أنا وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة وكسر. وكذلك المجموعة على حد المثنى ابن عمي هذا جمع المذكر السالب يشترك معه في الجر والنصب بالياء لكن في الرفع يخالفه يرفع بيش بالواو فيرفع بالواو وينصب ويجر بيش بالياء لكن الفرق أن المثنى نونه ها مكسوره ف? وما قبل النون في حالة الياء يكون مفتوح طبعا الالف طبعا معروف انما ما قبلها مفتوح ولو هو مظموم هذا ما يحتاج لكن بالنسبة في حالة الياء كيف نفرق الزيدين الزيدين واحد فتحة وكسرة واحد إيش؟ عكس ما هو الذي اولا الفتحة قبل الياء والكسرة بعد الياء المثنة زيدين دين وهناك دين زيدينا فتبدا ايش تكسر ما قبل الياء وتفتح ايش وهذا فرق مثلا بين ايش المسلمين مسلمين مسلمين ما قبل الياء إذا كان مفتوحا وما بعدها مكسورا فهذا مثنى واذا كان العكس ما قبلها ايش كسور وما بعدها اللي هي النون مفتوحا فهذا ايش جمع مذكر سالم واما في الرفع فيفترقان تمام هذا بالالف زيداني وهذا بالاش بالوا زيدون هذا معنى قوله هو المثنى كزيدان فيرفع بالالف وجمع المذكر السالم كزيدون فيرفع بالوا ويجران وينصبان الف اتثنية ترجع ليش الى المثنى وجمع المذكر السالم كلاهما ينصب ويجر باليش بالياء ثم تكلم لنا عن ما يلحق بالمثنى وما يلحق بجمع المذكر السالم يعني في أشياء ما ينطبق عليها تماما أنها مثنى وأنها جمع مذكر سالم لكن عاملتها العرب معاملة الإش المثنى وجمع المذكر السالم فأما في المثنى فإنه أربع كلمات فقط أربع كلمات وهي اثنان واثنتان وكلتا وإيش وكلا فقط ولهذا قال لك وكلة وكلتا مع الضمير كالمثنى هذا الملحق الأول والثاني وكذا اثنان واثنتان هذا الملحق الثالث و. الرابع. هذه الملحقة بالمثنى فكلا وكلتا بشرط اضافتهما الى الضمير يكون مثل المثنى فتقول مثلا جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين ايش كليه هذا يكون إش في الرفع وكذلك مثلا جاءت الهندان كلتاهما مثلا ومررت بالهندين كلتيهما مثلاً. ورأيت الهندين كلتيهما تمام؟ فهذا يكون ملحقا بالمثنى لماذا قلنا انه ملحق لانه هل له مفرد اصلا هل هي اصلا كل مثلا ثم ثنينا لا تمام وكذا هل هو إثن او اثنه ثم ثنينا لا فهي ليست مثنى حقيقيا لكنه الحق باش بالمثنى وأما إذا كانت كيلا وكيلتا مجردين من الضمير فإنه ما يكون فإنه يكون اسم مكسورا ما معنى اسم مكسور معناه بالالف دائما فتقول مثلا جاء كيلا الرجلين ورأيت كيلا الرجلين ومرت بكيلا الرجل ولا تقول إيش رأيت كيلا الرجلين لا هذا ليس معروفا ليست هي اللغة المعروفة تقول إيش رأيت كيلا الرجلين دائما ملازم للالف لماذا لأنه لم اي لم يضف إلى ضمير أحسن لانه شرط الحاقهما لان شرط الحاقهما بالمثنى هو ايش ان يكونان ان يكونا مضافين الى ضمير وكذا اثنان واثنتان مطلقا وين ركبا كذلك كلمة إثنان واثنتان جاء رجلان اثنان رايت رجلين اثنين مررت برجلين اثنين بمرأتين اثنتين وهكذا ولو ركب مع عشر مثلا فتقول ايش ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر عشر واضح فاذا وتقول مثلا مرأت باثني عشر رجل باثني عشر رجل سواء ركب او لم يركب او عطف عليه او كل الاحوال دائما ايش يعامل معاملة المثنى ليس فيه شرط مثل كلا وكنتا ثم هذا كذا انتهينا من الملحق به ثم شرع في الملحق باش بجمع المذكر السال قال و وعشرون واخواته وعالمون واهلونا ووابلون واراضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع كالجمع هذا هو الخبر يعني قالت هذا كله كالجمع أي جمع جمع المذكر السال جمع المذكر السالم قال هذا كله ملحق بجمع المذكر السالم اولو بمعنى أصحاب مثلا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب مثلا وما يتذكر إلا اولو الألباب في الرفع مثلا وفي النصب ايضا كذلك مثلا تقول رايت أولي الأموال محسنين في أموال مثلا فيكون إيش ولماذا هو ملحق وليس جمعا؟ لأنه ليس له مفرد أيضا. هل في مفرد جمع؟ لا. وعشرون هل عشرون جمع عشر؟ جمع عشر؟ لا. طيب هل هو جمع عشر؟ هل هو جمع عشر؟ لا. لأنه لو كان جمع عشر كان هيكون ثلاثين. تكون عشرين ثلاثين. لأن أقل الجمع على المشهور كم؟ ثلاث. وما قال لك عشران؟ قال لك عشرون. فهذا ما عنده علاقة بكلمة عشر وهذه أصلا عشر وليست عشر عشرون وأخواته ما هي أخوات عشرون ثلاثون إلى سين تمام هذه تعرب بالواو في الرفع وبليش وبالياء جرا ونصبا نعم مثلا عشرون يغلب مئتين نعم وعالمون كذلك الحمد لله رب العالمين هذا في ليش في الجر وكذلك في النصب بالياء واما في الرفع فهو بالاشي بالواو والعالمون ما سوى الغفور من كل موجودين على المشهور عالمون ففي الرفع تقول عالمون و... طيب لماذا ما قلنا جمع مع انه عالم موجود كلمه عالم موجوده بنفس المعنى لماذا ما قلنا انه جمع لأنه لا ينطبق عليه شروط الجمع. لأن جمع المذكر السالم لا يكون إلا لعلم أو وصف لمذكر عاقل لو شروط معينة غير منطبقه في هذا. ويرفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمعيش عامر ومذنبي وشبه ذين. لا بد أن يكون مثلا عامر عامرون أو مذنب مذنبون مسلم مسلمون مؤمن مؤمنون كافر كافرون مثلا أما إذا كان غير ذلك فإنه ليس, إيش؟ ليس جمع مذكر سالم مما تنطبق عليه الشرط لا بد أن يكون مذكرا وعاقلا وان يكون وصفا أو علما وعالم هذا هل هو وصف؟ لا هل هو علم؟ أما علم طبعا سيأتي مع زيد مثلا اسم لبلد أو لشخص أو ل... هل هو علم؟ لا لأنه ليس على شيء معين وإنما هو اسم جنس يعني أشبه الجوامد كذلك اهلون نفس الشيء مع انه اهل كلمه اهل موجوده لكنها هل هي وصف او علم لمذكر عاقل لا مثلا ايش شغلتنا اموالنا واهلونا الى اهليهم ابدا تمام آه ووابلون وابل والمطر الغزير وهو ليس علما ولا وصفا لمذكر عاقل لانه شيء جامد فكونه يجمع على يرفع ففهذا كونه يعامل معاملة جمع مذكر السالم فهو ملحق به وليس منه، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء وأراضون أرض أصلا أول شيء أنثى وغير عاقلة ولا علم ولا وصف لمذكر عاقل، وحصل فيها تغيير أيضا لأن جمع مذكر السالم الأصل فيه لا يحصل فيه تغيير كما سئتم شان أرادون هذا تقول مثلا سبع أراضين فمثلا طوقه من سبع إيش؟ أراضين هذا ملحق بجمع المذكر السالم فتقول ايش هذه أراضون واسعة بفتح الراء أراضون وإيش مررت بأراضين واسعة ونظرت إلى اراضين إيش واسعة وسنون وبابه باب سنه طبعا سنون جمع سنة وسنه طبعا لا ينطبق عليها شرط المذكر لانها لا هي مذكره ولا عاقله ولا تمام كونها تجمع على هذا الجمع وتعامل تقول مثلا مرت بنا سنو سنون شديده مثلا واضح اللهم لها عليهم سنين كسني يوسف هذا كونها طبعا هي في أكثر من لغه من لغاتها أنها تعامل بإيش مثل جمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجاب وبابه ما هو بابه وكل اسم ثلاثين حذفت لامه وعوض عنها هاء التانيث كل اسم ثلاث حذفت لامه لامه يعني الحرف الثالث يصلون يقولون إيش سنهات مثلا فحذف الحرف الثالث الأصلي وعوض عنها إيش هاء التانيث ولم يكسر يعني ولم يسمع جمع جمعه تكسيري باب مثل ايش مثلا مثل, مثل عظيم جعل القران ايش عيضين. هذا مفعول ثاني لجعل ولذاك منصب الياء علامة نصبه الياء وكذلك فمال الذين كفروا ايش لايه عن اليمين وعن الشمال ايزين لكن ما الذي قبله فما للذين للذي كف... كفروا قبلك موطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عزين يعني متفرقين مثلا وقيل حلقا حلقا يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين وعن الشمال جمع عزة هذا ايضا مما حذفت ايش لامه عوض عنها هاء الاش التانيس وعظين ايضا جمع عظة هذا ملحق بجمع الاش يعني واحده عظى وعزى فهو ملحق بجمع المذكر السال طيب وبنون بنون لأنه كسر كلمة ابن موجودة لكن يعني عفوا يعني حصل فيه تغيير ابن الباء ساكن ففتحت السونية عن إيش جمع السونية عن ألف الهمزة الوصل ففيها نوع من التغيير لان هو الجمع اصلا نوعان: جمع سلامة وجمع تكسير ما معنى سلامه أنا سلم فيه إيش مفرده يعني مفرده ما حصل فيه تغيير كما هو ثم نزيد عليه زيادة في آخره وأما جمع التكسير تكسير يعني تغيير يعني حصل فيه شيء من التغيير فمثلا مسلم مسلمون كما هي الكلمة وزدنا عليها مثلا او أو ياون مثلا مسلمة مسلمات زدنا عليها وتاء كما هي الكلمة وأما مثلا كتاب كتب التغيير قد يكون بحذف أو بزيادة أو بتغيير حركة حركه مثلا كل هذا يعتبر تغييرا مثلا رجل رجال غيرنا حركه الرا وحركة الجيم واضفنا الفا صح هذا يسمى جمع ايش تكسير وجمع السلام نوعان جمع مذكر سالم وجمع مؤنث ايش سالم نوعات السالم بالالف والتاء المزيدتين و مذكر السالم اذا الجمع جمعان جمع السلام وجمع تكسير ثم بدوره جمع السلام ينقسم قسمين جمع مؤذكر سالم وجمع إيش وأن السالم على ما اشتارت تسميته وسيأتي طيب إذن كونه يحصل تغيير هذا خرج عن جمع الاصل انه خرج عن جمع ايش؟ السلام أصلا فكونه بعد ذلك يعامل معاملة المذكر إذن نعتبره ملحقا ولا نعتبره إيش منه أصالة لأنه حصل فيه شيء من التغيير وعليون عليون وشبوه عليون وشبوه وما سمي بجمع مذكر سالم يعني تجد أحيانا ناس مثلا اسمهم عابدون عابدين فيجوز في لغة أن تقول مثلا جاء عابدون ورأيت عابدين ومررت بعابدين في أكثر من وجهه من أوجهه أن يعامل مثل إيش جمع المذكر أستاني. هو مثل لك بعليين لأنه في القرآن إن كتاب الأبرار لا في عليين وما أدراك ما إليون ففي الرفع قتي بالواو وفي الجر اتي بي الياء وكل ما اشبهه قلك الجم يعني هذا الباب الثاني والثالث من الابواب السبعه التي خرجت والباب الرابع ما جمع بالالف وت مزيدتين الذي يسمى بجمع المؤنث السالم على الغالب هذا في الرفع على الاصل بالضمه وفي الجر ايضا على الاصل بالكسره لكن فقط في النصب خالف فإنه ينصب علامة نصبه الكسر نيابه عن الفتحة فتقول مثلا خلق الله السماوات لا تقول السماوات الأصل الفتحة لكن جمع المؤنث السالم عن عنه أصطفى البنات أصطفى البنات ولا نقول أصطفى البنات لا أصطفى البنات وألحقت به كلمة أولات كما أن أولو ألحقت به هناك والحقت بجمع المذكر السالم فكذلك اولات انحقت ليش بجمع المؤنث السالم واولات الاحمال اجلهن صح وان كنا اولاتي اولاتي احمال اولاتي معناه خبر كنا منصوب لكن منصوب ليش بالكسره نيابه عن الفتحه وكذلك ان المذئين المسلمين والمسلمات معنوه منصوب لانه معطوف على اسم ان سمئن اسم المعطوف منصوب منصوب لكن منصوب بالكسره بدل كل كلها لدي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منصوب كله منصوب لكن منصوب بالكسره نيابه عن الفتحه وما سمي به منهما اذا سمي بهذين باولات كذا مثلا او سمي ب جمع المؤنث السالم مثل عرفات مثلا فإنه يعامل هذه المعامة فتقول مثلا أتيت عرفات وفيها أكثر من لغة لكن من لغاتها أنها تعامل مثل إش جمع المؤنث السالم وهو هنا قال بالف وتائم مزيدتين يعني لا بد أن يكون علامة الجمع ألف زائد وتاء زائد فإن كان أحدهما أصليا فهذا ليس من هذا الباب مثال ذلك مثلا تقول إش قضاة وغزات ورمات هذا الألف فيه أصلية وليست إش التاء صح زائد لكن الألف أصلية لأنها رمية وقضيه وكذا ثم حصل فيها إعلان فهذه الألف هي نفس ألف رمى وقضى نفسها فهي حرف أصلي هل هذا يعتبر من جمع المؤنث السالم لا لا بد أن يكون الألف والتاء مزيدين تمام وكذا الاحرف طبعا يؤنف ويذكر فيجوز ان تقول مثلا الف وتاء مزيدين مزيدتين ما في مشكله أن حرف يذكر وين؟ ثم ايضا لابد بد ان تكون التاء ايضا عيش زائده فلو كانت الالف زائدة والتاء اصليه لا يعمل مثلا ميت واموات وبيت وبيات وصوت وأصوات هذا جمع تكسير عادي لأن التاء فيه ايش اصليه هي نفسها اللي في المفرد صوت اصوات ولهذا وكنتم إيش أمواتا أمواتا ما قال أمواتين ما يصح لأنه إيش لأنه جمع تكسير هذا لأن التاء أصلية ليست زائدة لابد أن يكون ألف والتاء أن يكون الجميع إيش زائدا وهم يقولون نحن عدلنا عن جمع مؤنث سالم إلى هذا التعبير لأن جمع مؤنث سالم هذه ليست دقيقة لا في مؤنث ولا في سالم ليش لأنهم قالوا قد لا يكون مؤنثا مثل استبل واستبلات وحمام وحمامات حمام استبل, استبل مكان الدواب هذا مذكر فتقول هذا استبل واسع وهذا حمام نظيف لا تقول حمام نظيفة صح ومع ذلك تجمعه و وتاء فقالوا إذا ليس دائما مؤنث وكذلك قالوا ربما كثيرا ما يحصل فيه تغيير مثلا سجدة يجمع على إيش سجادات ولا سجدات الاصل سجدت غرفة هم في الغرفات وهكذا فقالوا حصل في تغيير لكن هذا بناء على الغالب الغالب والاصل انه ايش وانثى و... وسالم هو اصطلاح يعني ما يلزم ان ينطبق فيه. انما اصطلاح فالامر يعني ان شاء الله سهل في هذا من باب التدقيق فقط يعني قد يقول قال لماذا جاء هذه العباره طويله وما جمع بالف وتاء مزيدتين الكلام طويل كان قد جمع المؤنث سالم اشهر واخسر لكن هذا هو السبب والامر سهل فينصب بالكسرة فقط هذا هو النيابه هنا اغيرها على الاصل نحو خلق السماوات واصطف البنات الباب الخامس ما الممنوع من الصرف وسياتي له باب كامل المهم ان الكلمه اذا كانت ممنوعه من الصرف فهي عكس جمع المؤنث السالم عكسها هناك تنوب الكسرة عن الفتحه في النصب صح طيب اعكس تنوب ايش الفتحة عن الكسرة في الجر كل شيء عكس هذا ما لا ينصرف فتقول ماذا لن مررت باحمد احمد هذا مجرور لكنه مجرور بفتح نياب عن الكسر لأنه فحيوا باحسن منها بي أباء هذا حرف جر وأحسن مجرور لكنه علامة جر إيش فتح نياب عن الكسر عكس ما قبله وسيت إن شاء الله باب خاص به فيجر بالفتحه نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضل وجر بالفتحة ما لم ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف إذا الممنوع من الصرف دخلت عليه ال أو أضيف فإنه يرجع إلى أصله فيجر الكسر مثلا مساجد كلمة ممنوعة من الصرف الصرف هو التنوين طبعا ولكن مع ذلك إذا عرفت بال ماذا يحصل؟ يجرب الكسرة مثلا وأنتم عاكفون في المساجد معناها ممنوع من الصرف لكن عشان دخلت عليها إيش؟ ال دخلت عليها ال وكذلك مثلا قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم طيب أحسن قبل قليل قلنا ممنوع من الصرف نعم لكن هنا أضيفت أحسن تقويم أضيفت إلى ما بعدها فرجعت إلى أصلها وجرت الكسره إذا يشترط في المالين صرف لتنوب فيه الفتحة عن الكسرة في الجري ألا يضافة ولا تدخل عليه سلام ستصير وايهات ان شاء الله والأمثلة الخمسة هذا الباب السادس من أبواب النيابة الأمثلة معناه الأوزان والأبنية الأوزان والأبنية والأمثلة والصيغ كلها كلمات متقاربة والأوزان هذه كلمة معنا في الصرف يعني أن يكون على وزني يفعلاني وتفعلان تذكرون نحن قلنا الفعل المضارع طبعا نحن هنا كلامنا مع في المضارع لماذا؟ من يعرف؟ مم. لأننا نعم أحسنت لأن هو المعرب نحن نتكلم عن النيابة في الاعراب صح؟ فبالتالي نحن نتكلم هنا عن الفعل المضارع الفعل مضارع إذا اقترن باحد ضمائر الرفع الساكنه التي تقدمت لنا وهي ما هي نذكر يذكر التثنيه و ها ساطت ها و و و يا المخاطبه أحسنتم. هذا هو الضابط اذا اقترن المضارع ب بهذه الثلاثه صار ايش ان الامثله خمسة. وقولنا الامثله الخمسة من شأن طبعا مشهور بالتدقيق كما سبق معنا في ترجمته أحسن من الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة يوهم أنها محصورة في أفعال الخمسة وليس هذا هو الواقع ويريدون أنها أوزام خمسة قد تزم بها تكتب تشرب تصلي تصوموا ت... يعني تزور صح تقول مثلا تزوران وتكتبان وتشربان وتلعبان صح وكذلك مثلا تلعبون وتشربون وتكتبون وتدرسون وكذلك تكتبين وتشربين وتلبسين ليست أفعال خمسة محصورة إنما هي اوزان أي فعل تأتي به معها استقام هذه الأفعال الخمسة ترفع عندها نون في آخرة صح تفعلون هذه النون هي علامة الرفع والأصل في المضارع أنه مرفوع فتكون النون موجودة وجود هذا النون هي علامة ليش هذه النون هي علامة الرفع فإذا جزم او نصب حذفت ليش النون مثلا كانوا لا يتناهون هذا مرفوع لذلك النون إيش موجودا لكن مثلا فإن لم تفعلوا ولم تفعل مثلا فهذا نصب وجزب لان لن ناصب ولم جازب فحذفت النون لم ولم تفعل فإن لم تفعلوا ولن تفعل طيب قال لك وهي تفعلان هذه الأوزان وتفعلون بالياء والتاء تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون على حسب الخطاب أو الغيبة هذه أربعة فيهما وتفعلين فقط ما في فيها فعلين فيه ما فعل. فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها نحو طبعا نحن لم نقول بكذا مرفوع بكذا يعني هذا هو علامته ولا نقصد أن هذا هو العامل العامل هذا شيء آخر ولهذا بعضهم يدقق يقول لا تقل هكذا وإنما تقول إيش علامة رفعه كذا وعلامة إيش نصبه أو جزمه أو نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الباب السابع والأخير قال والفعل المضارع المعتل الاخر طبعا أصلا نحن نتكلم عن فعل المضارع بطبيعة الحال لأننا نتكلم عن الإعراب والفعل الماضي والأمر مبنيه فعل أمر ومضين إيش بنيا هو عرب مضارعا عن من نونيش توكيد مباشر ومن نوني إناث كيرانة من فطنة نفس الكلام متقدم تمام قال هنا الفعل المضارع هذا صحيح أنه معرب لكنه إذا كان معتل الآخر فإنه معرب لكنه اعراب فيه نيابة وهو أنه في الجزم في الجزم خاص يحذف منه حرف ليش الا وتبقى الحركة قبله قبلها عليه تقول لم يخشى يا سيخشى بالالف حذفنا الالف وبقيت الفتحه قبلها دليل عليه ولم يغزو حذفنا الواو وبقيت الضمه دليل عليه لم يرمي فنحذف الايش الياء وتبقى الكسره دليل عليها إن شاء الله عليك والفعل المضارع المعتل الاخر فيجزم اذا النيابه خاصه بايش بالجزم وأما الرفع والنصب فعل الاصل والخفض ها يا عمود خفض في نيابة ولا ما في ما في خفض اصلا لان لو فعل لا تخفض إذن ما في خفض فيجزم بحذف اخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي والإعراب نحن نريد أن نفرق بين أمرين شوف هناك إعراب ظاهر وهو أن تكون العلامة ظاهرة منطوقة تقول مثلا مثل الضمه والكسرة ولا هذه الحركات مثل الالف وهذا عراب ايش ظاهر وهناك عراب مقدر يعني أن الكلمه هي من جنس المعربات لكن في مانع منع من من ظهورها هي موجودة تقديرا تمام يعني ليست هذا فرق بين المعرب الاعرابا تقديريا وبين المبني المبني اصلا ليس من جنس المعربات بره موضوع العراب اصلا واما هذا هذه الكلمه هي من جنس المعربات اصلا أبناء عمها وكذا كلهم إيش مهر المثل كلهم كلها كلمات معربه لكن هي حصل لها مانع صارت عانسا وكذا بقيت فصارت ايش منعت من من ظهور العرب فهي مستعدة للزوج متى ما أتى ترحب به لكنها حصل لها مانع منعها من ذلك مثال ذلك مثلا تكون كلمة مثلا موسى موسى هذا اسم والاسم الأصل فيه أنه ايش معرب. ألا ترى مثلا أن نوحا وأن مثلا إبراهيم وكل معربة تظهر عليه الحركات في الجملة تظهر عليه الحركات لكن موسى هذا لأن آخره ألف والالف تمنع من إيش من ظهور الحركات هذا هو السبب الوحيد وإلا هل هو من جنس المبنيات؟ لا ليس من جنس المبنيات ولهذا هو معرب اعرابا تقديريا فكما نقول جاء زيد هذا مرفوع بضم ظاهر رأيت زيدا مررت بزيد هذا لما نقول جاء موسى لا نقول هذا مبني ولهذا تلاحظون في المبني قلناش لغير عامل ولا اقتل هذه موانع تمنع من الاش فإذا كان لمانع فهو مارب فنقول مثلا إيش جاء موسى مرفوع بضمه بضمة مقدره مقدرة منع من ظهورها تعذر لوجود الألف هذا منع وكذلك رأيت موسى نقول منصوب بفتح ايش مقدرة ومررت بموسى ما مجرور بإيش كسره الله ممنوع من الصرف ولكن بفتحها ايش مقدرا ياباني الكسره مقدر لانه <تصفيق> المهم انه اعراب إعراب تقديري لا تظهر فيه ايش الحركات اما المبني فهو اصلا ليس من جنس المعربات تمام مثلا من اسماء الاشاره هذه أبواب كلها برمتها ايش مبنيه سواء كان اخرها ألف ولا ما واخرها ألف هي اصلا مبنيه واضح مثلا اسماء الافعال برمتها مبنية هكذا وعندها ضوابط معينة في المطولات إن شاء الله تأتينا في الألفية وغيرها إن شاء الله فهذه أبواب أصلا هي مبنية فهذه لا تكون معربة اعرابا لا ظاهرا ولا تقديريا تمام ولذا هذا هو حاول أن يحصر لك الاعراب التقديري فقال لك فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلام نحن سنعد الانواع التي ذكرها هو مما لا يظهر عليه الاعراب النوع الاول المضاف الى ياء المتكلم مثل ايش غلامي هذا غلام هذه كلمه معربه او لا معربه والاصل فيها انه معربه اعرابا ظاهرا تقول جاء غلام رأيت غلاما مررت بش بغلام طيب لكن إذا أضيفت إلى المتكلم يعني المتكلم تكسر ما قبلها ضرورة لا بد أن يكون ما قبلها ايش مكسورة كسر ف فيكون في دائما هكذا يلزم حالة واحدة بسبب الياء فنقدر على آخر الكلمة ايش تقول مثلا هذا غلامي لأنه لما يصير تقول هذا غلامي ما يصير لابد فنقول هذا وهذا غلامي هذا مرفوع وعلى مترفعه ضم مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة أي مناسبة الياء الياء يناسبه الكسر فيكون ايش اذا هنا في ضم لكنها تقديرية حصل اشكال ما ظهرت بسبب اشتغال المحل مشغول والمشغول لا يشغل شغول هذا المكان مشغول ما يصر وكذلك إيش؟ رأيت غلامي نقول منصوب بفتحة ايش مقدرة منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسب وكذلك مررت بغلام هذا النوع الاول نوع الثاني الاسم المقصور. المقصور هو الذي آخره الف لازم. بعضهم يقول مفتوح ما قبله هذا لا يحتاج إليه. إلا اصلا أصلاً لا يكون ما قبله إلا مفتوح أصلاً. فكل كلمة آخرها آلف مثلاً الفتى الفتى هذه كلمة فتى هي من الأسماء التي هي في الأصل أسماء إيش؟ معربة. لأنها مثل مثلا يعني شاب مثلاً شاب شاب مثلاً فتى متقارباً في المعنى. تقول جاء شاب ورأيت شاباً ومررت بشاب كذلك فتى لكن بسبب الالف هذه هل يمكن أن نحرك الألف لا هذا يسمى التعذر تقول تعذر علي المجيء ما معنى تعذر امتنع فالالف بما انه يمتنع تحريكها تكون تكون معربه اعرابا تقديريا فتقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى تقول مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر ما هو التعذر تعذر تحريك الالف وكذلك ايش رايت الفتى ب بف بفتحة مقدرة مررت بالفتح بكسر مقدرة منع من ظهور الجميع تذاع قالت جميع الحركات يعني في الرفع والنصب والخفض والجزم ما في جزم لأن هذه أسماء تمام ويسمى مقصورا مقصور هو المحبوس حرم مقصورات في ليش فهذا كأنه حبس على حالة واحدة دائما ملازم لها لكن لكنه ليس مبنيا ولكن معرب عرب تقديري لأنه من جنس الأسماء ليش معرب والضمة والكسرة في نحو القاضي وسمى منقوصا النوع الثالث الآن مضى معنا نوعان مضاف إلى المتكلم الاسم المقصور والقاضي هذا هو الاسم ليش المنقوص وهو الذي آخره ياء وبعضهم يقول يعني غير مشددة مكسور ما قبلها وأنا يعني ماذا غير مشدد من باب التوضيح وإلا ما يحتاج إليها وإن شيطان تكتبها من باب التوضيح اكتبها يا إيش غير مشددة مكسور ما قبلها فإذا مثلا قاضي اسم آخره يا وهي خفيفة ليس مشددة وما قبلها إيش مكسور هذا عراب وعراب إيش تقديري لكن في ماذا في الرفع وفي الخفض اللي هو الجر ولذا قالك والضمة والكسرة وما ذكر الإيش فتحه فتقول مثلا جاء القاضي تقول القاضي هذا فاعل مرفوع على رفعه ضم ايش مقدره منع من ظهورها الثقل الكلمات عموما التي اخرها يا او نقول فيها ايش الثقل لانه يمكن تحريكها ليست مثل الف لكن ثقيله يعني نستطيع ان نقول جاء القاضي لكن ثقيله ما شاء الله الشفتان تمتدان اثنين متر الى الامام ثقيله <تصحيح> <تصحيح> تمام وكذلك مثلا ايش يدعو كأنك يعني تختصر مع شخص أو كذا <تصفيق> ما فيحتاج، <تصفيق> فلذلك إيش العرب يحبون الخفة، لما سال من قواعدهم من كبرفاة خلاص جعلوا ساكن، جعلوا إيش هكذا حذف الحركة من عليه، إلا الفتحة لأن أخفف الحركات استثنواها فتظهر، ولهذا قال لك في آخر الفصل وتظهر الفتحة في نحو إن القاضيَ لن يقضي ولن يدعوَ تظهر إذا كان هناك فعل أو اسم آخره إيش يا أو طبعا الفعل قد يكون آخره يا أو واو والاسم قد يكون آخره يا لكن لا يكون آخره واو مضمون ما قبلها عند العرب كل اسم اخره واو مضمون ما قبلها يعني معرب ليس مبنيا فهذا ليس من لغة العرب أما كما قلنا رونالدو وريفالدو وهذه الأشياء كلها وبرافو وهذه الأشياء أي كلمة تجدها مثل هذا معناها أنها ليست, إيش ليست عربية أصيلة أود أن تكون دخيلة. هذا هو الأصل، تمام؟ ولذلك نلاحظ أنه قد نحو القاضي وما جاب اسم آخر واو مضمون ما قبله لأنه لا يوجد هذا هو الأصل. وقيل بعضهم حاول أن يستثني أشياء لكن ما الشاهد والضمة والكسرة في نحو القاضي يسمى منقوصا. اذا عرفنا الاسم المنقوص وكذلك في الجر تقول مررت بالقاضي جاء القاضي في الرف ضمه مقدرا ومررت بالقاضي وأما في النصف فإنه يظهر تقول رأيت القاضي رد رايت القاضي يمشي تمام والضمة والفتحة في نحو يخشى هذا النوع الرابع انتهينا الآن من الأسماء الثلاثة السابقة كلها ايش أسماء كذلك الفعل إذا كان معتل الآخر سواء بألف أو بوا أو بيا فانه مثل لأن نفس المانع التعذر والثقل فالتعذر الفعل الذي آخر الف لا يظهر عليه شيء صح ويجزم بحذف آخر طبعا كل فعال معتلة تجزم بحذف آخر آله أو او أو يأ. إذن إذا كان منتهيا بالالف هل تظهر عليه الضمة هل تظهر عليه الضمة لا لأنه آخره آله كيف تظهر عليه الضمة هل تظهر عليه الفتحة حتى الخفيفة لا لا تظهر لأنه أصلا آله لا يمكن تحريكها طيب هل يظهر عليه السكون هو أصلا يجزم بحذف آخر يجزم بحذف آخر فإذا قالك والضمة والفتحة في نحو يخشى والضمة في نحو يدعو ويقضي أما الفعل إذا كان بواو أو ياء فإنه لا تظهر عليه الضمة للثقل تمام؟ ويجزم بحق بحذف آخرين بقي فقط الفتحة تظهر لخفتها ولهذا قال لك تظهر الفتحة في نحو إن القاضية لن يقضي ولن يدعو طيب إذا أردنا ان نلخص ما تقدم نقول إيش بالنسبة لعراب التقديري عندنا المضاف إلى المتكلم هذا واضح ثم الأسماء والأفعال المنتهية بلايش بالألف لا يظهر عليها شيء تمام للتعادل سواء كان اسما أو فعلا إلا أن الفعل الذي آخره ألف يجزم بحذف اخره كما تقدمنا والأسماء والأفعال المنتهية بالياء كذلك تقدر عليها الضمه والكثرة في الأسماء طبعا وتجزم بحذف آخرها لكن الفتحة تظهر عليها وكذلك الفعل المختوم بواو نفس الشيء فالعله اصلا ليس في انه اسمه أو فعل العله في انه هل هو مختوم بالف او بواو أو بايش بيا هذه هي العله الحقيقية. ليس الموضوع فعندهم الفتحه تظهر على الواو والياء ولا تظهر على الالف لان الالف لا يمكن تحريكها لا بفتحه ولا غير و والكسرة والكسره يقدران واما الجزم فهو بحذف ليش؟ الاخ هذه خلاصة موضوع العراب التقدير هناك شيء اسمه العراب المحلي وهذا يكون للمبنيات وللجمل له موضع ما هو العراب المحلي هذا لا ينافي البناء كما قلنا قبل قليل مثلا جاء هذا هذا كلمه مبنية لكنها فاعل هنا صح؟ فنقول هذا اسم اشاره مبني على السكون هذا في محل رفع ايش فاعل في محل رفع يعني ان ايش نقول هذا المحلي لا يتعلق باخر الكلمه بل بالكلمه كلها برمتها نقول هذه الكلمه في محل رفع إيش؟ فعل ف رفع فعل. وكذلك الجمل مثلا نقول هذه الجملة في محل نصب حال مثلا في محل فهذا اعراب ايش محلي يعني أن نقول هذه هذه الكلمه لا هي مبنيه لو كان مكانها ايش كلمه معربه لظهر عليها ايش الاعراب لكنها هي كلمة مبنية في جميع الاحوال ملازمه للايش للبناء وهي من جنس الكلمات المبنية المهم أن العراب الظاهر والتقديري يكون في الأسماء والأفعال المضارعة وأما المبنيات فإنها لا تعراب ظاهرا ولا تقديرا لكنها قد تقع في محل فاعل في محلي كذا في محل طيب لعلنا نقف هنا ونأخذ ما تيسر من نزع